بسم الله الرحمن الرحيم قُل اوحي الي ان استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا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 وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا